يا اَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ مِنْ طُوفَ ثم منْ لَقَةٍ ثم من مضوَاتم مخَلقَة وَغيرر مُخَلقة لِن بَين ل وَكروا فيِي الأرحامِم ن ش وَإلَ أَجلم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علي الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يُنْصَرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذِيبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنَّ ونزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصرى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 وَكَثِيرٌ حَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمَا نِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 وخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجني من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَكُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكنوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بغيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزِغُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِن اللهَ لَ وَ خَيرُ الرازقين لَُدِخِلًَا النَّم مُدِخَلَ يَرضَوونَ وَإِنَّ اللهََّعَمٌ حَليم ذَلِكَ وَمنَّقبَبَ بِ بِسْنِ مَا عووقِبَ بثُمَّ بُغِي عَلَلَ يَصًُا نَّجُ اللهَّ إِ اللهَّه لَفُون غَفُ ذَلِكَ بِأَ اللله غَ يُولِجُ الليلى ف غَارِ وَيُولِج النَّغاورَ فيِي الليْلِ وَأَن الله سَمم بَصير ذَلِكَ ب بأنَّ اللهَّ هو الحَقّ وَأَماَا يدعونَ مِن دُونِه هو الْ الباقل وَأَن اللهَّه هو لا لَُّكَبير.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 ألم تَرَ أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أما رعدك الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لك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 وَسَنَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ذَلِكَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَنَ النَّاسَ فَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ